فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين أريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم وَاللَّهُ متم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 يا أيها الذين آمنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم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 ذلك الفوز العظيم واخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله كما قال عيسى ابن مريم كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من انصار الى الله قال الحواريون نحن انصار الله فامن الطائفه من بني اسرائيل وكفر طائفه فايدنا الذين امنوا على عدوهم فاصبحوا ظاهرين